يجدونك في الحّ بعد ما تبنك أن ما يسااقون إلى المو وومظرون.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 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْوَمَئِ النَّبِيِّ قُلُوبُكُمْ وَمَا نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسوف ينفقون ثم تكون عليهم حسرات ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَيَرَى كُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف.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 نعمل المَوْول وَ نِعمَن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خموسا وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى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 وَإِ اللهَّه لَ سَمٌ عَليم إِذْ يُركَهُم اللهَّهُ فيِي مَنَامِكَ قَليلَ وَلَو أراكَهُم كَث ل فَشِلْلتُم وَلَتَنزةُم فِي الأممرْرِ وَلَِم اللهَّ سََّمْ إِهُ عَمُ بِذاتِ الصّدُور.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 إن اللهَّ قَبون شَديد الععقاب ذَلكَ بِ بأن اللهَّ لَ يَكُمُ غَيّعممَةً أَن عمَا على قَوِْ حتىَ يُغَيُّ مَا بأَلفُسِهِمْ وَأَ اللهَّ سَميع عَليم.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 وَإَِّ تَخَافًَاَّ مِن قْمِ خِييانَةَ فَ بِذ إلَيهِمْ على سَواء إِ اللهَّه ل يُحبُّ الْخَائِنين وَلَا يَحسَبَ الذيينَكَفَر سَبَقُ إِهُم لا يُجِزُون.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 لَل كِتاباب مِنَ اللَّهِ سَبَ قَلََسَّكُم فيِي مَا أَخَذُْمعَذاابٌ عظِيم فَكُلوا مَِّا غَنِتُم حَلَ لَ طَيّبَ وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّ غَفُور رحيم